فكر واتامل وانظر حواليك واشكر ربنا اشكر ربنا علشان يديك قول ما يسبح الله الله الله الله الله الله الله ارويتامل ا وانظر حواليك واشكر ربنا اشكر ربنا علشان يديك خلق الأرض وخلق التر خلق البحر المليان خير خلق الارض وخلق الطير خلق البحر المليان خير في سماء نجم و شمس و نور خلق الارض وخلق الطير خلق البحر المليان خير خلق, خلق, خلق, خلق البحر المليان خير سماء نجم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 خلق الدنيا بشكل جميل شجرة ونخل وغصن جميل وهب الشيء اللي بيحيينا واللي بيشفي قلبي علي ادك عقل تفكر به قالك دايما تعمل ايه الخير هو طريق الجنة واللي بيعمل خير لقيه خلق الدنيا بشكل جميل شجرة ونخل وغصن جميل وهب الشيء بيحينا واللي بيشفي قلبي علي التكاء اللي تفكر بي قالك دايما تعمل ايه الخير هو طريق الجنة واللي بيعمل خير لقي تفكر وتأمل منظر حواليك حوالي. قول ما يا سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وانظر حواليك واشكر ربنا اشكر ربنا علشان يديك خلق الأرض وخلق الطير خلق البحر المليان خير خلق الأرض وخلق الطير خلق البحر المليان خير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 واشكر ربنا اشكر ربنا لشان يديك اشكر ربنا لشان يديك